صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس, يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية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 كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فَخُذُوهُمْ واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إِلَّا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقا أَوْ جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أَوْ يقاتلوا قومهم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 كذلك كونتم من قبل فمن الله عليكم فمن إن الله كان بما تعملون خبيرا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 فَأُولَئِكَ مأواهم جهنم وساءت مصيرا إِلَّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عسى الله أَن يَعْفُوَ عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا بَرِئْتُم فِي الْغَائِطِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خفتم, إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتُم لَّهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ فَالتَقُمْ طَ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 وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فَيَمِيلُونَ فيميلون عليكم ميلة وَلَا ولا جناح عليكم كَانَ كان بكم مِنْ من مطر كُنْتُمْ كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد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 سميع الله لمن حمده الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس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 وَقَالَنَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا تُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّ عَلَيْهِمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا إن الله فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرست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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ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 I'm mm.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 منافقين بأن لهم عذاباً أليما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 ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين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 سمع الله لمن حمله الله أكبر السلام عليكم الله. سلام عليكم ورحمة الله.